وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله أن الله بريء من المشركين ورسول لئلت بتمفع وخير لكم. وَإِنْ تَعْلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَبَشِرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم, وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله وفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكف إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزههم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب الغيظ قلوبهم ويتور الله على من يشاء والله عليم حكيم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 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَتَأَسَّىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ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 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد, وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره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 يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبه الله إلا أن يتم من ربه ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى.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 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم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 فالنسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما, يحلونه عاما ويحرمونه عاما لواطئ عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين له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 أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تفغوا يعذبكم عذاب. القوم غيركم ولا تذروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجوا الذين كفروا ثنيين إلهم في الغار إلهم في الغار إل يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأزل الله سكينته عليه وأيده بجنود تروها وجعل كلمة الذين كفوا السفلا وكلمة الله هي الأولى والله عزيز حكيم افرخ فروا وسقوا واجهدوا بأموالكم.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 قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته ولكن كله الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعود مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زدوكم إلا خبلوا ولا أوضحو خلالكم يبغونكم للفتن وفيكم سماعون لهم والله عليم بالوالدين. لقد بَتَغَوِّ الفِتْنَةَ بِنُقْبِلٍ وَقَلَّهُ لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَالْظَّهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَيْهُنَّ وَبِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَذلِّي وَلَا تَخْتَنِ لا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قل ويتولوا وهم فرحون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 ان نُنَكِّرَ رَبًّا صِبْكُم أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَن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 والنياء وتزهق آخسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولا كنهم قوم يفرقون.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 قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فِي قُلُوبِهِمْ وَفِي الْعِقَابِ وَاشْرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ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 إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم صالبا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَرْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْرِبَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا وأنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة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 قال دين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضا من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار يا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وأهموا بما لم ينالوا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 إذا الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين فلما آتهم من فضله بخلوا به وتولواهم عرضًا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 فَإِنْ حَلَّ مُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَرِّ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 فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَائِمَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنْ كُنْتُمْ رَاضِينَ بِالْقُعُودِ قعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبذا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم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 استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آلون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 إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوا كي تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذلونك وهم أغنياء رضوا بأي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 قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 يقوموا رما ويتربص بكم الدوائث عليهم دائره السوء والله سميع عليم ومن الارام بمن يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول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 خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكية بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن للقوم والله سميع عليم ألم يعلم صدقات ويأخذ الصدقات وإن الله هو التوَاب الرحيم وَقُلْ اعْبَلُ فَسَيَرَضُ اللَّهُ عَبْلَكُمْ وَرَسُولُكُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ وستردون إلى عارم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُرُونَ وَأَخَرُونَ مُرْجَوَدًا لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعْذِبُهُمْ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاد وإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون. تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين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 قلوبهم والله عليم الحكيم إن الله شرٌّ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون واثن عليهم والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التالي الراكعون كُنْتَ إنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم إِنَّ اللَّهَ لَهُمُ الْكُسْمَاءَ وَالْأَرْضُ يُحِيهِ وَيُبِيتُ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيبٍ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ تبعوه في ساعة العسرة، الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا.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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا عن رسول الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغب يُشِيقُ مَعَ نَفْسِهِ ذَلِكَ مَأنَّكُمْ لَا يُصِيبُهُم ظُلْمٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئَ أَن يَغِيظَ الْكُفَّارَ وَلَن يَئُونَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كاف فلو لا نفر من كل فرقة منهم فا فَادْعُ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُ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 عليهم ينكرون واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم صرفوا ترفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَ أَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِ التُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ يا رؤوف الرحيم فان تولوا فقل حسبي الله فان تولوا فقل لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم